111. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج 112. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير 113. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير